أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخذكم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي لما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا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 انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب في اللي و لي والدا و لمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات